تَبِ نِعْمَة رَبِّكَ بِمَجْنُون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُون وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيم فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَنَّكُمْ الْمَفْتُون إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِ فلا تطع المكذبين والذون تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هم ما زم الشاء بانيم من ناع للخير معتد افين عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إِذْ أقسموا إِذْ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستفنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون.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 لضالون بل نحن محرومون قال أوسقهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين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 يوم يكشف عن ساق، عن ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلّه وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سادمون فذرني وَمَن يكذب بِهَذَا الْحَدِيثِ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّكَ اَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إذ نَادَى إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ لَوْلَا أَن تَدَارَكَهُ نعمات من ربه لا نبذ وهو مذموم فجتباه ربه مِنَ من الصالحين وإياك الذين كفروا ليزلقون كب لما سمعوا الذكر ويقولون, ويقولون إنه مجنون وما هو إلا ذكر للعالمين